أَسْتَخْلِ صَوْنَنِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ جَعَلَنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ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 جَهَّزَهُ بِجِهَازِهِمْ قَالُوا آتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُفِيٌّ فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْ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 لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلْبُ إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَ نلكين فأرسل معنى أقانا نكتل وإن له لحافا